حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراب منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون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 وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد ترَسْنَا هَٰهَا آيَةٌ فَهَلْ مِن مُذَكِّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُذَكِّرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرَّصَنَّ فِي يَوْمٍ حَتٍّ مُسْتَمِرٌ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 ولقد أهلك ما أشياءكم فهل من مذكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر إن المستقيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر